إراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب الإيمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي I love